فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 فَإِلَ دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمو لَهُم فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ وَكَفَ بِلَِّ حَاسِييبَ